114. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 115. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب